فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ بَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزَاجَةٍ فَأَنْفِلَنَا الْكَيْلَ فَأَنْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقُوا عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ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 وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ طَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَأَوْلَا َأَنْتَ فَنَدُونَ قَنُوتَ اللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ